يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من قد كل شيء لملكته يا من دنا كل شيء مما خوفته يا من شقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره ya من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار